السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله وإياكم وأهلا وسهلا بكم ما زال حديثنا عن التصوف وبينا أن التصوف ثلاثة أنواع منه ما يسمونه تصوفا نسميه زهدا وعلى ناس شبه اتفاق عليهم أنهم صالحون في الجملة والقسم الثاني وهم الملاحدة الذين خرجوا من دائرة الإسلام تماما وهم الذين يقوم بوحدة الوجود أو يقوم بالحلول والاتحاد وهناك القسم الثالث وهم بين بين ولكن مشكلتنا مع القسم الثالث الذي هو بين بين يعطون جانب كرامات الأولياء يعني غلوا عظيما جدا مقرفا حقيقة وكله كذب وزور وبهتان وقصص خرافات لا يمكن أن تقع أبدا والأسف أن الذين يدعون أنهم أولياء في الغالب متهمون بالكفر متهمون بالزندقة متهمون بالفسق والفجور وهم يذكرون هذا عنهم ليس غيرهم الذي يذكر هذا عنهم ولكن يسمونه جذبا يسمونه جنونا يسمونه اصطلاما يسمونه فناء أش أش أسماء كثيرة جدا يعتذرون لهم بها عن وقوع مثل هذه الانحرافات فيهم حتى بلغ فيهم القول وهذه شهادة عليهم منهم ينقلون عن الجنيد أنه قال يعني لا يكونوا الولي صديقا حتى يشهد له سبعون صديق انه زنديق شو نتركب هذه لا يكون صديقا حتى يشهد له سبعون صديق انه زنديق يعني هل وقع هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع هذا لأمة المسلمين هل وقع هذا العلماء لازم يشهد عليه سبعون صديق أنه زنديق يعني يظهر أمره بالفسق والفجور والكفر ويعلن هذا أمام الناس كلهم ويقوم فلان زنديق فلان كافر فلان مشرك فلان مجرم عند ذلك يكون صديقا أي عقل يفهموا هذا أي دين يقبل هذا ولذلك رسالتي كما قلت في بداية حديثي معكم للمغترين بهم سواء ممن هم منضمون ومنضوون تحت لوائهم أو من يثني عليهم ويقول هؤلاء أهل الله وهؤلاء أولياء وهؤلاء ابتع ربنا وغيرها من الكلمات التي تنم عن جهل بحالهم وبدين الله تبارك وتعالى الذين لا يمكن أن يمثله هؤلاء أبدا لا يمكن أن هؤلاء يمثلون دين الله تبارك وتعالى هؤلاء مسلمون لا يمكن إلى ماذا ندعو الناس إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام إلى أن يكونوا زنادقة يعني أي إنسان يأتي يقول أريد أن أكون وليا لله نقول اصبر لا بد قبل أن تكون وليا أن تكون شيطانا مريدا أن تكون زنديقا أن تكون كافرا مشركا أن تسبى الله أن تسبى الأنبياء أن تعيش مع بنات الخنا أن تكذب ثم بعد ذلك تصير صديقا تصير وليا ثم دعونا نتكلم عن نقطة مهمة ألا وهي كل من يدعي أنه ولي فأعلم أنه خلاف ذلك هذه قاعدة لأن الولي كما أخبر عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعبد التقي النقي الخفي هذا هو الولي التقي النقي الخفي عمر أبداً لا يمكن أن يكون وليا من أولياء لا ويأتي يقول أنا ولي هذا ما هو خفي وله تقي لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فكل من زكى نفسه وادعى أنه ولي فاعلم أنه كذب لأن الولي عمر ما يقول أنا ولي أبداً دائما يهضم نفسه ويتهمها بالتقصير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 فأقول ابتداء وانتهاءا أرجو المعدرة لكن وجدت أن الأمر خطير وأنه لا بد من التحذير من ذلك وكل الذي عليكم وأطلبه منكم رجاء أخ من إخوانه وأخواته وأبنائه وبناته ودخلوا الآن يوتيوب متشر وميسر لكل أحد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 اقتلاط الرجال بالنساء اين التمسك بالكتاب والسنة فاذا وجدنا امثال هؤلاء يسجد بعضهم لبعض ويتمايلون ويرقصون يعني فقط فقط حاول ان تتصور هؤلاء وان تنظر اليهم وتتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع اصحابه هل تتصور من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير معاذ ابي زيد عمومه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل عن احد منهم ان يتكهرب ان يرقص انه يميل يغني فامور عجيبة جدا حقيقة والان متأخرون منهم ضرب الشيش ويدخل السكين في فمه وفي لسانه وفي بطنه ويقول هذا الدين أي دين هذا؟ أي دعوة؟ السيخ يفعلون ذلك السعر يفعلون ذلك الهنود الهندوس يفعلون ذلك الشيع يفعلون ذلك يمشون على الجمر يضعون السكاكين الدبابيس أي دين هذا أي دين ويقول دعوة بهذا ندعو إلى الله تبارك وتعالى لا والله ما هي دعوة لله تبارك وتعالى أبدا ما هكذا تكون الدعوة إلا الله جل وعلا فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لما عرف علي رضي الله عنه التقوى قال الخوف من الجليل وهو الله جل وعلا والعمل بالتنزيل الكتاب والسنة والرضى بالقليل من هذه الدنيا والاستعداد ليوم الرحيل تعريف جميل جدا للتقوى من رأيتموه هكذا فعلموا أنه من أولياء الله ومن خالف ذلك فلا ولا كرامة وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا مفاتيح الخير مغالقة للشر اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته